وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما فنع الماجي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهلو اغنياء امينت تعف يا سنحهم جاهلو اغنياء امينن تعف في تعرفهم حنفاء <تصفيق> وما and I